السلام <سؤال> عليكم رحمه الله فصل وأما الأفعال سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما تكون بالأقوال أو الأفعال أو بالإقرار على شيء ويذكر رحمه الله هنا الأفعال ثم الأق ثم الإقرار وبعد فصول يذكر الأقوال عند ذكر الأخبار قال وأما الأفعال يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قال ففعل صاحب الشريعة وهو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل عنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لا يخلو يعني من أمرين الأمر الأول ذكر بقوله إما أن يكون على وجه القربة والطاعة القربة والطاعة معناهما واحد مثل الصلوات الخمس وكذلك النوافل أو على غيره أو أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجه القربة والطاعة كما سيأتي بإذن الله مثل هيئات النوم واللباس وغير ذلك كما سيأتي بإذن الله وهذا باب مهم لا سيما في هيئات الناس سواء في ملابسهم أو في نومتهم أو في تطويل شعورهم كما سيأتي إن شاء الله. نعم. اللهم وبسم الله الحمد.